ا س ت و ه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.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 ولقد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المعصرون وإن جندنا لهم الغالبون ف ت و ل ّ عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعدون فإذا نزل بساحتهم فسأصبح المُنذرين وتول عنهم حتى حين و َ أ َ ب ْ ر َ ص ر ف َ س َ و ْ ف َ ي ُ ب ص ر ُ و ن َ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ل ع ِ ز ّ ة ِ ع َ م ا ي َ ص ِ ف ُ و ن َ وَسَلَامٌ عَلَى ا ل ْ م ُ س َ ل ِ ي ن َ وَالْحَمْدُلِلَهِ رَبِّالْعَالَمِينَ ا ل ل َّ ه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 ا ه د ن ا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويل كله مزت الل م ز ً الذي جمع ماله وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لم بذن في الحطما وما أدراك مال الحطما نار الله القدن التي تطلع على الأفئد إنها عليهم مؤصدا في عمد ممددا الله السلام عليكم ورحمة الله